بسم الله الرحمن الرحيم عاد A um. مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بورة أتينا إنسان ما أكثر من أي شيء خلق من قبة خلق فقد بره ثم Zává وجوه يومئذ مسبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه